أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالضحى وَاللَّيْنِ إِذَا سَجَاء مَا وَالْدَعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَدَى ولسوف يعطيك رَبُّكَ فترضى أَلَمْ يجدك يدي من ووجدك ضالا فهدى ووجدك عال فَأَمَّا الْيَدْهِمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّالِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا لِيَعْمَدْ رَبِّكَ فَحَدِّهِ